الله ولضوانا سيماهم في وجودهم من أفل السجود مالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ تَسْتَغْنَى وَفِي السَّمَاءِ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الذِّرَاعَ يَغِيظُ بِهِ مِلْكُ الْفَارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام الله عليه ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان الرابطه فلان الرسول الكريم مسلم ان الله تعالى في باب المسائل ومواضع الباب الرابع والعشرون باب باستحبابي التعاوذي من عدم قبله مضوطا ومطيباً بجبر الصلاوات قبل التسليمتين وهو من سنن الصلاوات القولية قال عدتها هارون بن سعيد وحرملت بن يعين قال هارون بن سعيد وقال هرماناتو ابن يحيان مجيبه قال اخضرنا ابن الله عبدالله ابن محمد الفقير نصف قال اخضرني ابن يزيد وهو الحين من اثبات اصحاب الزهر عن ابن الشهام والزهر ابو بكر اتفق على جلاله والطالب قال حدث لي عروة من الزبير الزبير من العوام وعروة قالت معاك شهر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه الصديقة من الصديقة والحبيبة من كل حبيب والققيقة من قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك ورأة من اليوم فيه جوائز زيارة اليهودية بمئة المرأة في بيته ومخالطة أهل الكتاب ماذا تكون هناك هو لا رضي الله عنها لعلها كانت تتألم وتعمل على هدايتها وإسلامها وهي الفطيح وإن كانت صغيرة سنة في الوقت لكن عاصلة حادثة ذكية وصنة وهي تقول هل شعر في أنكم تفتنون في الفضور عندها علم من الكثير المعتزلة لا يقرون بأعداب الخارج ولا بنعيم يقولون العقل يحيل هذا وسعي الأهل السنة والجماعة بالنصوص المتضاطرة المتواترة في بيان عدد القبر الوائد أبي كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنكم تبتنون في القبور حياة برزخي حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله فيجنس الميت في القبر ويصير ويتألم ويتعلم لكننا لا نستطيع الاطلاع على ذلك لأن حياة البرزخ بخلاف الحياة, الحياة الدنيا تختلف تماما كيفيات تختلف فلسنا كالمعتزلة الذين يحكمون العقوم ويفدمون العقل على النظر ويقولون لو فتشنا الضرب ما وجدنا من يعادل لا وجدنا عذابا ولا وجدنا صراحا ولا وجدنا من يجلس بل يكون نائما كما تركنا وعلموا أن حياة القرز خارجة عن العقول وإدراكها فإنه عالم غيبين بل في المشاهد المحسوس الناس ينامون في غرفة واحدة وهذا يرى مناما يفرح به ويصر به والاخر يرى مناما يعذب به ويقوم من نومه ويشعر بآلام الضرب في ظهر وجسد اذا كان هذا في الوقع المحسوس فما باله في حياة الفرزح من باباول ويقوله للسنة ان العذاب يقع على الروح والجسد معنا معنى وهذا هو الراجع لا نمتلك هذا وكم ألف العلماء قديما في عذاب القبر وكين عليهم قالت فارتاع فارتاع انظروا لهذه الكلمة فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عندي اليهود علم من الكتاب الأول فارتاع رسول الله <تصفيق> وَقَالَ إن إِنَّمَا تُفْتَنُّ يَهُورْهُ قالت عائشة فلبتنا ليالين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أُعِي إليه أنكم تُفْتَنُونَ بالقبول؟ قالت عائشة مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبنية ولا معرضة اللي أقول مبنية قل اللي أقول ارضى طيب كل معارض ارضى طيب كل مبني فين قلبوا على ربنا فين قلبوا على ربنا ها عند الشيخ رضا حواس وعظ الله الابنين ها عوضنا المعارض ولا المبني الشيخ حواتي مبني احسنت ليه ان توطت على النظام وجويه معنا فبنيت على الضهر وايدا لها حوال كثير طيب اما بعد عند الخطيب لما نقول بعد هيبنيه انه يعرفها الخطيب يوم الجمعه يقول اما بعد ولا اما بعد ولا مبنية ولا معلومة مبنية هو نفس الأمر مبنية عنه فسمعت رسول الله تقول عيشان الضوان بعد <تصفيق> يستعيد من عذاب قالوا حدثنا عرون بن سعيد وحرملتوا في حياة معنى قالوا بن سعيد وحرملت وعمر بن سواد قال حرملتوا اخبارا قال ما صار يحدث الامر عبد الله بن ابو محمد قال عن يونس ابن عبدالله. الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه قال عليه صل الله يرضى قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعين باداب المردم بعد ذلك يا شكر لما جاءت الاضافه ها توصل قال حدثنا زهير بن حرب واصحاب ابن ابراهيم من صبره بن مهيم حدثنا حفص حفص شيخ الامام البخاري ان على البخاري بجمع الصحيح الىه عن جرير نابي نابي الصوق قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل بن سلمة عن مسروق بن الاجدع ابو عائشه الوادعي عن عائشة رضي الله عنها قالت تخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة العجوز يطلق على المرأة لا يطلقش على الرجل الرجل شيء أما العجوز على المرأة قالك الله بيوم قال نعجز قالت من عجز يهود المدينة فَقَالَتَ إِنَّا لَا الْمُّبُورِ يُعَذَّهُونَ فِي الْمُّبُورِهِمِ قَالَتْ فَكَذَّتُهُمَا ليه؟ لأن ما عندنا سواء فهي معظورة فهي ايه؟ وهذا دليل من نزيلة الآن سنة الجماعة في باب العظم بالجامل في باب التوحيد والعقائد معناه؟ والشك عند الطول لعذاب القبر ونعيبه من عقيد المسلمين عقيد الاسلمين والجماعة قالت فكذتهم يعني لم تصدق لأنه لم يأتي أعيب من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إنما كان هذا عن بعض عجائب اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حددكم هالكتاب فلا صدقوه وليه يكذبوه معناه لأنه محتمل وصدقون بالشيء الذي صح أو تكذبون بشيء ليس صح فالا اولى ان ما صدق على قال فكرتمتم ولم انعم انعم ان تصدق ان أصدق ما رضوا ولا رضيت اي صدقوا حتى ياتي ايه خضر وعلم من النبي عليه الصلاه والسلام في بيتين مو فخرجت ودخل علي رسول الله شوفوا الفاتيهة بقى ما بتسكتش لابد تنطب على المسائل وتعرف كان ابن أبي ليلى يقول ما سمعت بشيء لم تعرفه ان سألت عنه حتى تعريفه خضر الله عنه مش اليوم الظوافط اللي بيسيره بيعيسه فالدنيا ضجاجة ولكن زوبعه في فيجان شوفوا زوبعتهم في الجان محصوره فخرجتش بره فشا تعمل ولا تاكل زوبعتها ايه في فيجان في في انت بتشتري قاروره لبنش من السوبر ماركت ده بتعملها كده كانها اتفطت وبعدين شبعان مثل الخنب هم دول كده ده الكيس المسمم الحبيب مش عارفاني وغيره غيره ما يتمنى الدنيا ضغيزة في الإعلام في القنوات في سبع عيشة يتقربون إلى الله في سبع سبحان الله وهي الحصان الغذاني التي نزل القرآن البراد مهما يفعل هؤلاء يا أيها الناطح الجبل العالم ليرينا أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل أشفق على الرأس الرأس ستنكس أمام سهام الحاضر أمام برعين الولد والجبل هو الجبل هو كما طحي صفرة اليوم ليهينها فلم يضرها وأوها طرنه الوعي ما يفيد شيئا أم المؤمنين يأم المؤمنين ما ضرها شيئا الكلاب النابع هذه لا تؤثر شيئا في فضائف ومناطبها ودرجاتها ومنزلتها إن الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى أراد لأم المؤمنين أن يصل إليها ثواب وحسنات وهي في قبرها من هؤلاء دعم هذه من كرماتها لتظن هذا نص وحظة من شعنها ومنزلتها أبدا بل هذا ربعة في درجاتها وحسنات وتدخل له وجواب عند الله سبحانه وتعالى سفر هؤلاء وتبحيه العالي قال فإنا لله و ilayn موسى عليه السلام ما تكلموا في ولا في موسى اليهود ما تكلموا في موسى عليه السلام هذا التكمل وهذا السبه وهذا, وهذا الطعف وهذا الطعب ما تكلموا في أصحاب عيسى عليه السلام جاء هؤلاء اللاقظة وغلبوا اليهود والنصار تكلموا في أطهر الناس في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق الإمام القرطاني لما قال إن الروافض شر من وطأ الحصن من كل إن ناطق أو جانب مدعوا النبي وخولوا أصحابه ورموهم بالظلم والعنوات حولهم عند العقود ولكن هم يروهون الطعن في الإسلام الطعن في رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الطعن في القرآن ولكن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لعفظه ما بيبع له لا وما ما يقوله وما ما يكينه ويكينه فإن هذا في التبع والمحلال وبطيت أم المؤمنين الوزان الحصان الفطيئة الصديقة الحبيبة أحب النساء النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ومن الرجال أبوها أبو فكر وضبعه دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة وقالت إنهم تقول عذبون في قبري قالت فكذبتم ولم حلعن أن أصففتم وخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكرت لهم يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلت علي وزعمت أنها لم قبوري يعذبون في قبورهم وطال صقطعنا انهم معذبون جاء لوحنا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهاء في الله عن الاذى المدين عليه البهاء الجواب نعم ولذا قامت امر الثاقبه من بين القبور طحيص حيص كان العرب يقولون إذا مرضت الدابة ضربت يمرون بها من أمام القبول فتصاف وفزع فتبرأ من ضربها لتصدق الناد ولو كشف الله لنا عذاب القبر ما تدافنا ما دفن حبيب الحبيب ولا صديق الصدق ولا والد ولا من رحمة الله أن أخفه عليك لكن نؤمن بذلك فهو من الغيبية قالت أو قال صلى الله عليه وسلم صدقته إنهم معذبون عذابا تسمعه البهائن قالت فما رأيت بعده في صلاة إلا يتعودوا من عذابه قال حدثنا هنال المسري قال حدثنا مراحباصة عن أشعر عن أبيه عن مسره عن عائشتان بهذا الحديث وبقالة الله صلى الله صلاة بعد ذلك إلا سمعتك تعبد من عذاب القضى باب ما يستعاد من أبو الصلاة قال حدثنا عمرو بن نار وزعير قال حدثنا عقوب بن إبراهيم بن والزهري قال حدثنا أبي عن صالح وفي كيسان عن ابن شهاب وزهري قال اخترني أورة بن الزبير أن عيشة طالت شبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بصماظ مفتة الدجال وشرز ما أنظرنا النبي عليه الصلاة والسلام الدجال قال وحدثنا نصر بن علي الجنب وابن نبيل وابو قريب وزعير النحار جميعا عن وكيا قال أبو قريب من أبو قريب, <تصفيق> أبو قريب, <تصفيق> أبو قريب <تصفيق> محمد بن علاء الأبدان الكوفي أو قال حدثنا وكيعاً من وكيعاً؟ <تصفيق> <في الوضع البحر. تصفيق> ابن الجراح ابو سبيان عابد كوفة وناسكها قال حدثنا الأوسع شيخه إمام بيروت عن حسان بن القردوسي محمد بن أبي عائشة عن أبي ريو وعن يحيى ابنه بكثير على أبي سلمة من عبد الرحمن على أبي رائرة هذا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعجوا من أصبع يقول اللهم إني أعنوك من عذاب جهنم ومن عذاب الفقر ومن فتنة المحيا والممان ومن شر فتنة المسيح إذن استعاد من عذابين ومن فتنتين من عذاب جهنم ومن عذابه ومن فتنتين فتة المحيا والممال المحيا في فتة كالفتة والممال في الفتة في سؤال ملكة منكر ولك معنا في عذاب القارب في وفيه ومن شرق فتنة المسيح الدجال الارفة ان تعصر من المسيح الدجال عاد الله ايامه فلتحفظ أوائل صورة الكامل وإذا سمعت به العصر أوائل من صورة الكامل أحفظه وإذا سمعت به فلتقل أتيه أنظر أستكشف لا فربما تأتيك كنت تنين معه جنة ونر ويأتر الأرض تنبت يمر على رقاح القوم وليس فيها نابة وضرة فتمتلع أضراعه وأشياء كثيرة يدعي الربين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن ربكم ليس بأعور هو أعور معين في الخلقة فكيف يكون ربه أعور حشوكين الله أبوه سبحانه وتعالى سميع يصير له الكمال مطفق والجمال الذي لا نهاية له وله الأسماع المسنة والصفاق العلم فكي نكون ربكم بهذه المدهبة هذا مخلوق أقدره الله على الشياء فتنة للخط فتستعذ بالله في دور يكون للصلاة وهذه الاستعادات حكمها حكم الاستحداث بخلاف المطار يشارك نشوف الصلاة فأفضل الصلاة إن لم يكون هذا وإن لم يستعد بهذه الاستعادات وهذا لا يؤيده جديد معنى فنسعد نفسه بهذه الأدعي فأخبر الصلاة وحصن نفسه فإن من استعاد من الله أعاد ولئن استعاد به لا أعيدا ولئن استعادني لا أعطيان أسئل... إلى غير ذلك من الجوائد التي للوليد الذي قام بالواجبات وتقرب إلى الله بالنواب والمستحبات رفق هذا الولي حتى يكون مجاب الدعوة مجاب الدعوة فلأين استعاد الله يعيبه بالله هي الاعتصام والتحصن قال معاذ الله انا اتحصن بالله والود به واصطعصمه وأن هناك فضل بين اللياذ والعياذ في فضل لو عرضتم من يفرّد اللياذ والعياذ كيش رأيكم اللوجو وأعوه بينهم فضل اللي قال بينهم فضلقين فعيد اللي قال هما السراير فعيد من هنا من هنا عند جسم يعني هل ها النجو ها والعياد العياد بيكون مش استعاده من شيء اللي فات او ظهرت داخله عند, عند القميص ابيض ها صاحب قميص ابيض الياء اللي لي ما اتامله والعيال همه احذره قلنا وضحت من يحضر ابيات بيت لو بالعام عايز حد يشرح كم يا من اعوذ به فيما اامله ومن اعوذ به بما احذره البيت الثاني لا يجبر الناس عظما أن تكسره ولا يمنعون عظما أن تجبره عظم البدين عند عبد الله جانا جانا الناس عظما ان تكسره ولا ما شاء الله اذا الميلاد فيما تؤمن والعياد مما تحاذره فالآن أنت تحضر من عذاب القاضي وتحضر من عذاب الزهنّم وتحضر من فتنة مسيح الدجّال وتحضر من فتنة المحيّة والممات تعتصم بالله وترجو منه أن يزيرك وأن يجعلك في الملجأ ومأمن من هذه الأصطرار كم حديث من قرأنا؟ سباب الثاني هذا كم حديث من قرأنا؟ عليل مس خلينا نشد لحظه في واحد صار ناس اسمه قلنا عليل واحد ابي غريب قال حنكني اروح نروح نيصح ولا اخبارنا ابو اليمان هل ابو اليمان حكيم الحكيم تبع ايه الحمص البهارات حمص البيضا انت حمص الشام ولا حمص الدرعس الشرق الشام فقال أخبرنا أبو اليمان فقال أخبرنا شعيب وهو الذي فهيه من أبي حمزة بالنار في مصري كذلك عن الزهري فقال أخبرني أوروه بن الزبيت أن عجشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي عليه وسلم كان يدعون الصلاة منه اللهم إني أعوذ بك من عذاب الفضل وأعوذ بك بالفتنة المسيح التجالي انا ساسال ان كان الايات على عذاب القبر من هذه الجهه كده ابداوا كده الايات الدال على عذاب القبر واحد قالوا يعرضون عليه خيرا يستمد منها الصبر فدنا ما كان الصبر الله يعرضون عليه وجوع وعطش ويوم تقوم الساعه تدخل الالف العونه شد العذاب جميل الآية الثانية عينة إيدينا بثلاث آيات ومعنين شوفوا اللي بعد ها. مما خاطئين أغربوا وبعدين عملوا أغربوا ونحن فعل فعل التعقيم والصور فأدخلوا نار الخط اللي دخلوا ايه؟ نار ترجعنا ويعادهم الداف لا بالنار ليس في الناس فأدخلوا ايه؟ ايه؟ لا الالذه عرفتها لك يا اخويا ملاش عينك عندي عبد الله يرضي ربنا ومد العذاب العذاب الادنى دون العذاب الاكبر جعلناهم من الضياع من العذاب الادنى طول العذاب الضرس ها الايه الرابعه ماشي تامر عبد التواب اليوم اليوم, اليوم. قريب جدا بالبلد عذاب الروم جميل قال لك تعالى جميل سنعذبهم مرتين قالوا مره بالسيف في, في الدنيا ومره في النار او مره في النار ومره في الاخره معناها اما هذه واما هل. ها لسه ها سبح الله الذي نزل القرآن الكريم جميل ها الاحتضار هذا الايات دي خلاص قعدت العلاء وعارف عندها محمد كمان ايات دي عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند يرزقون في ايه اخرى تدل على علم طب احنا عرفنا ادله العداب ناخذ ادلهك العذاب من القران ها طب ادله العداب من السنه ها مش لازم اللي بين ايديك هات حديث ابن عباس في الصحيحين وَهُمَّ يُعَذَّبَانِهُ الْكَبِيرُ وَإِنَّهُ الْكَبِيرُ أما أحدهما كان لستثلوا من بوله وأما الأخير كان ينشد النبيبة بين الناس ووضع النبي عليه الصلاة جريدتين رطبتين فقال تعلّوا بيخفّف عنهما ما لم تين بس عرفنا؟ أدين الأخرى من السنة؟ حديث سرية حديث تفويلة حديث سرية مع رازي علي؟ نعم أدين حديث ده رايت الطلاق يا جماعه ها حديث الصحابه من ابن اسامه ورا ها احنا بنحس بن بن طويل جميل الشيخ هن دميري خلينا اديب البراء في الحديث الثالث ها بسم الله صلى على رسول الله وكاده تعالى عشان ايضا هذا نرجع ثاني يقول قال اخبرني عروه بن الزبير على عائشه زواج النبي عليه الصلاه والسلام طلب النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو بالصلاه اللهم إني عوذبك من عذاب الطب وعوذبك من ثقة المسيح الذجاني نحن نحضرنا إقوى صحيحة نحن نحضرنا على هذا الدعاء لكن أحياناً بل كثيراً يكون من ألسنتنا عادة ولي مشكلة يمنبغي أن نتبضره وأن نتفهمه وأن نستخدمه لأن معاني عظيمة ذكره ما يمنبغي تمر على أذهان لها كذا امرا الزاميا تعودنا عليه دون استحضار لا ينبغي هذا اثر هذا في سلوكنا وعاملنا قال او قالت واعوذ بك من فتنه المسيح ان نبي الله صلى الله عليه وسلم من فتنه المسيح الكذاب واعوذ بك من فتنه المعيار والممات اللهم اين عودك من المات سامي من الذنب اسباب الذنب سواء الكبر او الصلاه والمظرمي يعني اين مرمي الشيء الصلاة الدين قالت وطال له قلب ما أكثر ما من المارم يا رسول الله فقال إن الرجل إله وعلي ما حدث فكذبت ووعد فقدمها كان الهبي عليه الصلاة والسلام استعيد بالماء من ظلع الدين دام. قال وعدتني زهير بن حال قال حدثنا الوليد ابن المسلم من هو مصر حد بمسطي المام الفطر قال حدثنا الأوزاعي بأي أنوى علومي الوليد ابن المسلم مشهور عند العلمة بتأميس تشوير قال حدثنا الأوزاعي شيخه قال حدثني حسان العظيم قال حدثني محمد ابن عايشة أنه سمعه أهو يراكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرر أحدكم من التشاهد الآخر شبه؟ بيّن هذا الحديد محلًا قول هذه الأدايا فلا تقال بالتشاهد الأوسط أول شيء التشاهد الأوسط تقل بتمانع هذا الأول حديد كما طالب إمام الشكل رحم الله تعالى أن التشاهد الأوسط هي الصغط للتشاهد الأخير إليها في الألعية التي تعودتها هذه في الأخير لأن كم من الناس اعتادوا أن هم في التشاهد نظر يقفوا عند النص ويقوم هذا تقصير صحيح صلاة ممزئة لكن تركوا السنة تركوا الأولى والأضماء السنة أن يكمل التشاهد إلى آخر الصلاة النبي على صلى الله عليه وسلم معلومة كما قال ثم في التشاهد في الأخير يقول هذه التعودات في الإمام ابن حزم وعلي العباد أوجب على المصفر أن يقول التعودات في التشاهد الأوصف وفي التشاهد الأخير سواء لا الحديث ده محل التعودات متى هي؟ في التشاهد الأخير طب إذا سلتم الإمام بالتشاهد الأخير هيا بالله هيمط التسليم صلى بعض الناس يمط التسليم جدا جدا ويمت فيه؟ لا بالاتفاق التسليم يكون بالصوت المعتاد السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم الله. أما التنطيل والمد لها بسعى من العلمة والتنطيل والمد للتكبيرات والانتقال والإحرام وخذ من هذا كثير هذا مخارف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي من أجلها طابعا من علم الناس صفحة حتى لما الزرقان صووا كما رأيكم ونقصوكم كما وكيفا قال فليتعوذ دفاغا أحدكم من التجاهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جنزمان ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات عادنا نروا إياكم من الفتن مضار بنا وما بطر فإن استعيد لمن جنب الفتن إن استعيد لمن جنب الفتن إن استعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها واها له من ابتلي فصبر ومن ثبت في الفتن وفي زمان الفتن واها معجبا قال ومن فتنة المحيا والممان ومن شر المسيح الدجال ومما يؤمن من فتنة الممات الشهيد الشهيد من يؤمن من فتنة الطب ومن أسئلة البلكين لعم قال وحدثني الحاجة ابن موسى قال حدثنا هقل ابن زياد هقل ابن زياد من هذا هقل اللي اتكلم من اللي اتكلم ما تعاكم فاعدم السوداء قالوا سرك استن وساني تعالوا عادين ما كشكم ها قالوا كنا سامح ده كان كاتب الاوزاعي ما اسمه محمد بن طاهر يقول ح قاله وحدثني عليهم قشره احد العيمه اقتل انا حننا نعيش يا يونس يونس ابن مين من أبي قال جميعاً عن أوزاع في هذا الإستاج وقال إذا أترضا أهدكم من التشاوث ولا بيابي أشهر الآخر إذا الإطلاق على التقليد الإطلاق يُحمل على إين؟ التقليد قال هددنا محمد ابن المفن قال هددنا من أبي علي عن الشام عن يحياء من يشام عن يحياء؟ دستواش ويحياء من أبي كثير أبو نصر يماما من أقوال لا يستطاع العلم براحة انتسام لا يستطاع العلم براحة انتسام على أبي سلمة أنه سمع أبو هرير يقوله قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عذبك من عذاب القبر ومن عذاب النهر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح فتن قال وحدّثنا محمد بن عباد قال حدّثنا سُفيان عن عمر من سُفيان عن عمر์؟ لا يلال ف بن عيدة عن عمر 매�د عن طاوز قال سمعة اللہ مر يقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا بالله من علماء الله الحمق بالله عودوا بالله من على الخلق عودوا بالله من كل المسيح الزجال عودوا بالله من كله المحية والمرمское قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سُفيان عن ابن عن ابي عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قالウحدثتنا محمد بن عباء وقد سأكرمناني شايد وزعير ابن حاض قال على حدث عن ابي الز Pendان الله يا عن الارض عن ابي هريرة عن نبي عليه الصلاة والسلام مثله قال حدثنا محمد بن المثنى ام موسى العنز قال لحدثنا محمد بن جعفا خندق قال حدثنا شعوبته عن بذيب عن عبد الله بن الشطير عن أبي هريرة عملي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوّل من عدال قبر عدال جهنّمى وفتنة الزجّال قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما هو يعلم عن أبي عن طاوص بن كيسان الأبناء من أبناء هؤلاء نسبة إلى أبناء فارس ببلاد اليمن معنى عن ابن عباس عبد الله ابن عباس أبن عباس حضروا الأمة وترجمها للقرآن دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقول الله مطيم في الدين وعلموا التأويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء وكان ابن عباس صغير التشك كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن في هذا الدعاء وعظم وكان الإنسان يحصل لا, لا, لا يزال من يطرق الباب أن يفتح لا يزال الإنسان الله في الدعاء حتى استجيب له شكوا كل صلاة وانت استعيد الله من الأربع في آخر الصلاة يوشك أن يستجيب الله له قال يقول قول اللهم إنا نعوذ بك اللهم يعلم دعاء الله بكل أسماء الميم الجمع الميم ايه أصلها يا الله وبعدين خذفت يا اللداء تعوذ عن الميم فصارت ايه اللهم يخفيفا فكأنك تدعو الله بكل أسماء الثابتة سبحانه وتعالى اللهم انا لا من عذاب جهنم جهنم ما نوع الصرف ولا مصروفه ها عندي عمر عمرو صرف ليه ها عالميه ولا عجمي اشبه ولا جه دهين الذي علمنا بالعالميه والعجمي انتو في حد هكذا تلقينا عن مساعدة عندكم أبو غليرة ممنوع مصرب ولا مصروف لا يقول مصروف والغلطان لا يقول ممنوع مم. احنا عايزين نفهم كده أبو غليرة ممنوع مصرب ولا مش مصروف عايزين نفهم كده هذا يجب نعم ماهي عبد الله ايوة تسأل أبو مصروف قد غليرة ماهي ها؟ ها؟ اه؟ اه؟ اه؟ لا ما بنوضي اصدق من هاي لو كنت بغير بغير. بغير. ممتصر. ممتصر ما بنوضي على الخطة برد لا، الحريرة حظوم مصروف لا مين الحظوم انت عينة حريرة متصل علينا من نوع هريرة ما بنوع اخوكم بقوله هريرة ما بنوع اي سبب اعرضنا بقى العالمية والتأكد مايش علامية أصدق يا بستاه انت اسم جنسي ايش علامية ايش علامية سماعية سماعية لأن هريرة مش علم هريرة اسم جنس بالحرب علم طيب طيب نرجع ثالث قال الله قولوا مهم إنا بك من عذاب الجهنة وعوذ بك من عذاب الطب وعوذ بك من فتنة مساحة والممات ما نسلم من الحجاج؟ من موسلم من الحجاج؟ من كفر الأضرس؟ وظلو من لئي السابور؟ من لئي السابور؟ بين هو اتل؟ أولا في كانت لئي السابور تعيض بالسلط مليئ بالسلط وحدثنا وإخبرنا ومجالس إلا معنا؟ إلا بالله قال موسلم من الحجاج قال غادي أنا طاروصا شكرا شكوا الكلمة جميلة أنه طاوزا قال لبنه أدعوت منها بي الصلاطة. فقال لنا قال أعد صلاة لعله كان يوصلي صلاةنا فينا ويقول له عين صلاة سمي الدريب ويعلمنا وإلا لبعطتها طاوزا أنها لبصف الصلاة إلى بيان فهذا ملحب غير غير مطبول على القن لا شك أنه كان يرى لجوه لكن قولنا من قال لأن الصلاة لا ولا تصح إلا بها فهذا قوله غير مقبول قوله مرجوع وأيضا قول موجوبها ليس بقوي الصواب ما قاله جمعير العلم أنه على سبيل استحباب ومن سنة الصلاة القوية للسنة القوية ولذلك حديث المسيح بصلاة سواء حديث أبو غرير الذي بصلاحه أو حديث رفاعة فهم؟ يا ابن الرافع ليس كفي ذكري ايه الاستعادات الارض مع فنكمل هنا السلام قال قال اعج سلاطك لان طوص الجوارع عن ثلاثة او او كما قال اذنك يمتسع فقال تمامه المسلم والله والله تعالى عدتنا داود بن المشيد فقال عدتنا الوليد قول مسلم الدمشق عن اوزاعي عن ابي عمار واصلو شداد بن عبدالله عن ابي نسماء عن كوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصرف من السلطين استأخر وقال اللهم عند السلام ومنك السلام فضاركت ذا الجلال والدفرام فلنقولون من لما يسلمون السلام عم الله السلام عليك وغيره فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يعلمك إن الله وسلم فلنأتقل السلام عليك اللهم الله السلام ومنك السلام فضاركت ذا الجلال فالجلال والإكرام للمؤمنين هو سبحانه وتعالى أن يجل وأن يعظم وأن يمجد هو أهل لأن يكرم عباده من جميع أنواع النعم والتربية لعجل قال الوليد أقول بالأوزع كيف نسل الفرق تقول أستاذ الله أستاذ الله أستاذ الله الوليد تلميذي لأبي ساد أبي ساد وقدمنا قطعة هذا يا أخوات الجهر بالتكبير الجهر بالتكبير كما نضع معنا في أسبوع الماضي كان أبيت عبد الله تعباس كلنا نعلم انقضاء الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير هذا رب وبالذكر لأن ابن عباس كان وكانت أصوات الصحابة أصوات النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع بالتكبير وليس معناه جهد بالأذكار كلها بعد الصلاة إنما التكبير خاص التكبير خاص وكان النبي عليه الصلاة والسلام سلم يسمع من وراءه لكن من خارج يسمع التكبير كانوا يجهبون بالتكبير فإما تقدم التكبير على الاستغفار وإما أن تستغفر وتقول هذا الدعاء ثم تكذل إما هذا وإما هذا. لكن هذا الدعاء الذي بين أيدينا منها بالتوبان الأصل أنه قال سرطا الأصل في الأذكار أنها تلطفين والأصل فيها أنها سرطفة والأصل أنها جماعي والأصل فيها أنها أحادي لا نقول ثلاثا أو سبعة إلا بدليل فإذا لا نصير إلى الجهر إلا بدليل ولا نكونها جماعة إلا بدليل نحن بالأمن جماعة ولا نأم في الصلاة بالأمن ولا نأم ولا منذلدين فإذا أمد الإمعام فأمنهم معنا إخوان وهناك أذكار تقولها جماعة وهناك أذكار تقولها على الانفرار وحدك لا تحبق ما لم يكن في عهد رسول صلى الله عليه وسلم كيفية وكمة وأداء وسببا إلى غير ذلك من الدواعي التي لا بد أن تتوفر في اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت السلام ومين السلام فباركت ذا الجلال وليك قال وحددنا أبو بطرنا بشيء وبرميل قال حددنا أبو معاوية انا عاصم انا عبد الله بن الحارث انا عائشه الطارق كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سلم لم يقطعك الا مقدار ما يقوله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت بالجلال وبتكرم اي خفف الجلسه بعد التسليم ليه هو ينصرف عليه الصلاه ويستقبل الناس وجهه بعد ينحرف على اليمين وطرد أن ينحرف عن يسالك الناس ثم ينحف في مقام يسير ثم يقبل أركاظ لأنه يتجي صلى الله عليه وسلم ليصل النافيلة المعنية في البيت معايا قال فلم يكن يقضل الجلوس في مقامي عندما يسلم صلى الله عليه وسلم قال أبن رؤية بن نمية يا للجلال والإكرام قال حدثنا لهم الوقت وحدثنا ابو خالد يعن الاحمر عن عاصم بهذا الاسم وقال يا ابن الجلال والاكرام وقال حدثنا عبد الواس بن عبد الصمد فحدثني ابي عبد الصمد من الحجاج عن عاصم وهو الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث في لهما على عيش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في جنسي غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والمراض قال عددنا اسحب بن إبراهيم قال أفضلنا جميل عن منصور عن المسيّر عن مراض مولى المهير بن شعبة قال فتب بن شعبة إلى معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله شوفم معاوية والمهير بن شعبة. إمارة وخلافة ومع ذلك ما شملتهم عن العلم يتكاتبون هذا أدب غير نعم وخلق مفقود ترسل الأمراء بالعلم بالسنن بأحادير كانوا ما فيهه الدنيا وقال الله ماذا يرسل بك شبوا معاه يهدي والمغيره لشربها في الحمام ومع ذلك مثل ما بتقول هو اللي بيكتب ده ممكن يرسلها ليه ما توصلش الا بعد شق الانف زي ايامنا في الحمام لا اليوم بتتصل ترسل رساله في اللحظه تصل الرساله انما شوف دول اللي تعبوا شق تصل الرساله ليه حب وتمجيد لسنه النبي ولذلك أفعاله مصرحاً مصرحاً من رفع السنة يا له نصيب من قولي ومصرح لك دي. ومن بغض السنة له نصيب من قولي إن شهيئك هو الأرض شو تختار من نفسك هذه أم تبقى؟ بس هو أنه وفقنا وياكم أجل فالكتب المغيرة ابن الجليل أمير إذا هي في العرب إلى معروية ومعروية أيضا يعني في العقل والكياسة والفطنة عجيب جد معنا كان يقول بين وبين الشعب إذا شدوها الحد وإذا أبقوها شدت مجينش الدنيا معنا وكان يقوله يعني كيف تنتصر بالغروب المعرفة قال أنا سجاع إذا أمكنتني فرصة فإذا لا تمكنني فرصة فأجابا لا أتصرع ممكن واحد دخل أصف معركة معروسة يخرج منها وهو الحكيمي اللي يعرف يخرج ما أنت ممكن تدخل سامي تدخل سامي لكنه يخرج إزاي الله يعرفه. ممكن واحد منه كده يدخل في موضوع علمي وخط به معروسة من من تتبعها في الأرض ويقع الحيوان فانت ممكن تخل رأسك لكن كيف تخلج الهكمة؟ هي للحكمة فكان معه يرضى الله عنه شجاع إذا كانت الخرص وجبان إذا لم تكن له خرص هذه الحكمة والحنك والعقوة والفقر كيف لا هو مكتب تباح يقول؟ كان هو آية مكتب تباح نعم ومع ذلك أولا الرافضة يسبون معه لا حول احصلوا لمعاوية ولذلك كان ابو دوبة الزهران يقول معاوية ستر منه ستر من الصحابة لو كوش في الستر ده هيطعنوا في الصحابة لهم طعول ما بدأوا كده طعنوا في معاوية اول حاجة المعاوية حارة من الله الإمام علي رضيه عنه ومأمن فيه وقتل ووسك ما كل دماء الاخير وبعنين بيقاش يقول لك معاوية ستر اذا انكشف هذا الستر اذا نطلع بالصحابه بعد كده ارمنا ولا لا يسمي كذا معاويه اصل بقول حمار معاويه من يسمي الحمار, من من الحمار عمر بن زي واحد ايه قال السنه مر على واحد مغضبه ويقول الحمار بيرمى الله فضله ارمح ومسميه عمر بن فقال السنه بالله ضربك يا ابن الخطاب هكذا تفعل في أهل البدع والأهوات ترمحه معناه أكذا ضرور إلا يضروا كابن الخطاب أهل التجارب تدريد في وجوه أهل البدع قال صلى الله عليه ما حصلوا إلا معاوية ما حصلوا إلا صحابة ما حصلوا إلا عائشة من اللي من اللي من اللي من اللي. كتب المغيرة بشعب إلى معاوية نظر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا من الصلاة والسلم قال لا, لا إله إلا الله شوف الأفكار ضيحة بتجمر النقص الذي مره عليك بالصناف أول شيء تقول أستمر الله، أستمر الله، أستمر الله أستمر لك إيه؟ بالنقص أو عليك بالصناف معنا طيب إنت بتصمر بوضاء إن شاء الله ومعنين تعطبه بستة من آن أنت تجمر النقص وممكن كده ومشي للصيام تماما بصمتة للصيام تمام تماما لكن ممكن تشفته بشيء من الأقوال من اللهم من كده من كده نعم تجمله تكمله تجمله طيب منت الصمتة كده كويس تأتي الصداقة والفتر نعم ترمى للمساكين وطهرى للصائل من الوقت من اللبورة صح؟ إذن هذه الأعمال التي تحت من العبادات ما ترفش عن معنا ممكن كده واحد منهم شغال مثلا بمجال التخطيط ها يدخل الصلاه الحبيب الفراغي شاغل راس الاسلامي الفراغي شاغل راس ها انام لا يقول لا يريحكم الحديث عن ذكر الله لا يريحكم ايه الحديث عن ذكر الله والله نعمه وممكن واحد منهم في القراءه بال ويضيع عن قيامه وهو يدروع يقولك الأخ يقولك مثلا طلب الحبيث المراجعة والعلم أفضل من الصلاة النافذة والمقصود للصلاة النافذة ليه؟ ليه النافذة المطلقة مش النافذة المقيادة النافذة النافذة النافذة النافذة النافذة أصلا تطرق إزاي؟ بحجة أنك الكتاب بتحفظ الحديث الحبيب والعلم ساحطلب أفضل من ماذا؟ من النفلة المطلقة مش النفلة الراكبة وقيام الميل للنوافل للراكبة فما تخليهوش ما تخليهوش معنى تقولها ده دراجة ومعنى إذا ممكن تراجع للقرآن أنت بتكون من ميلة إذا أردت حرب القرآن فقرأه بالصلاة النفلة فقرأه وأطلوا معنى أن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد وهو على كل شيء قدير الله لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد بغيره قال حدثنا عمر بن ابي شيبه وابن قريبه واحمد بن سيران قال حدثنا ابو معاويه من هو محمد بن علي محمد بن حضره محمد بن الخازن الناس الاعمل وكان يرى الوجاء عن الأعمش عن المسيب بن عن وردات مولى المغيرة عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل وطلع ضحره مقريب في روية تماء قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معارض قال وحدثني محمد بن حاك قال حدثني محمد بن باك قال أصبرنا ابن جريس من ابن جريس عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عبدك بن أبي رباب أن أراد المولى المغير ابن شعبة قال وكتب المغير ابن شعبة إلى معاوله كتب ذلك الكتاب له أراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سند مردني حديثه ما إلا قوله وعلى كل شيء قدير فإنه لم يذكر قال وحدثنا حامل أن عمر حزبك راب قال حزدنا بشرين يعني ابن المفضل قال وحددنا محمد بن المثنى قال حددني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة من شعبة قال كتب مغيرة معه يحويل المغيرة بمثل حديث منصور والنعمس قال وحددني ابن أبي عمر المكة قال حددنا سفيان قال حددنا عبد ابن أبي هباب عبد الملك بن عمير سمع ورادا كاذب المغيرة ابن شعبة قلوا كتب معاوية من المغيرة اكتب إليه بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكتب إليه سمعته الله صلى الله عليه وسلم قلوا إذا طل الصلاة لا إله إلا الله وعنده ولا شريك له له المكولة الحمد هو على كل شيء قبير اللهم لا مات على ما ولا معطيه لما منعته ولا ينفع ذا منك الجد لا ينفع ذا منك من غناءك شيئا اذا اردت عذابه او عقابه او اردت ان تنزل في شيء آه نطب آه ان شاء الله الميلة هذه الى هنا على من يطابقني ان شاء الله الاسبوع المهبل في هذا المكان بإذن الله وتوفيطه